بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الذين قغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد صب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا متلاه ربه فاكرمه ونعمه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما لتلاهم فقدر عليه رزقا فيقول فيقول ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جم كلا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يوم اذ بجهنم وجيء يوم اذ جهنم يومئذ يتذكر الانسان وانا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَدُخُلِي فِي عِبَادِي وَدُخُلِي جَنَّتِي